سَنَسِيهُ عَلَى الْقُرْطُومِ إِنَّا بَلَغْنَاهُمْ كَمَا بَلَغْنَا أَصْحَابِ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُ لَيَصْرِمُ النَّهَارُ مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَقَافَعَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يودوا على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وَوَدَعَ عَلَا حَرْدٍ قَاعِدِينَ فَلَمَّا رَأَهَا طَالُ إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَمْسِكُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوَلَّتُّمْ سَبِيلُ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَابَنُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاظِينَ اي سار ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راضون كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كان يعلمون